بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي بخشنداي مهربان ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم اخذت او كسيك برواي بعينيا او كسيك كبال بهتي وودني ولا يحض على طعام المسكين و هاني خلق ناداد بوخوارد منيدان بهاجران فويل للمصلين ان زاواي بون ويشكران الذين هم عن صلاتهم ساهون اوانيك لنوياجكيان باغان الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اوانيك روبا مايدا وإن ما خلق نادن همو تساكيك دقرنو لمردوم